وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن والغيب والشهادة عباد الله من أعظم الوصايا وأجلها الوصية بالاعتصام بحبل الله عز وجل كما وصانا بذلك ربنا سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فيجب على الأمة كلها أن تعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى أن تعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقائدها وعباداتها وفي سياساتها وأخلاقها وفي كل شؤون حياتها فهذا أمر واجب على المسلمين جميعا حكاما ومحكومين علماء وعامة وطلاب علم وجهال وعلينا جميعا أن نشتنب أسباب الفرقة كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تفرقوا فالفرقة شر وبلاء، وتؤدي بأهلها إلى الضلال والشقاء وإلى العداوة والبغضاء وإلى سفك الدماء عياذا بالله كما هو واقع الناس اليوم فعدم الاعتصام بحبل الله يؤدي إلى, الفرق إلى الفرقة والشقاء والفرقة والشقاء تؤدي إلى مشاكل لا لهاية لها ولا أول لها ولا آخر لها لذا الله سبحانه وتعالى أمر بالاعتصام بحبله وهديه ونهانا نهيا جازما عن التفرق ولكن مع الأسف هذا أمر حاصل فحصل انصراف من كثير من الناس عن الاعتصام بحبل الله في عقائدهم وعباداتهم وسياساتهم فوقعوا في الفرقة المشينة والمهلكة والعياذ بالله عباد الله قال الله سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعتة الضلالة والوسيلة إلى الرشاد وطريق والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد عباد الله لن تخرج هذه الأمة من دوامة الفتن والتفرق إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما والاجتماع عليهما والعض عليهما بالنواجد فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فواضنا موعظة بليغة ضرفت منها العيون وجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا مجدعا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محددة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله فعلينا أن نتمسك بحبل الله علينا أن نتمسك بكتاب الله علينا أن نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أيها المؤمنون ثبت عند أبي داود في سننه وغيره أن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على عثمان رضي الله عنه الصلاة أربعة في السفر بمنا ثم صلى معه فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعة فقال رضي الله تعالى عنه الخلاف شر عباد الله الواجب على أهل الإسلام أن يتآخوا وأن يطلب العلم من مصادره الأساسية ويفهم الكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح ومن ذلك التمسك بحبل الله والاعتصام به والابتعاد عن الفرقة وأسبابها فإنها والله شر وبلاء عباد الله قال الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غير هداه فإن له معيشة ضنكا أي في الدنيا فلا تبا زينة له لصدره بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قلبه لم يخلص لله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في قلق وحيرة وشك فلا يزال في ريبة يتردد وفي شبهات يتخبط فهذا من ضنة المعيشة عياذا بالله عباد الله الذي يحرص على مرضات الله عز وجل ويتمسك بهديه ويتبع نصوص القرآن والسنة هذا ضمان له بتوفيق الله بفضل الله وتوفيقه من الوقوع في الضلال في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي كل أمور حياته ومعصوم من الشقاء والهلاك بإذن الله تبارك وتعالى يحميه يحميه يحميه الله يحميه الله. تبارك وتعالى بهذا الاعتصام وبهذا التمسك وبهذا وبهذا الاتباع لهدي الله عز وجل من الضلال والرداء ويجنبه الله تبارك وتعالى بهذا الاعتصام وبهذا التمسك وبهذا الاتباع لهدي الله عز وجل الشقاء ويدخنه الجنان فعلينا عباد الله أن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعرض عنهما ولا نلتفت إلى غيرهما وإنما هو وإنما هو اتباع واعتصام وابتعاد عن البدع والخرافات وكل أنواع الضلاله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 لا مخرج للأمة الإسلامية من كل ما تعانيه إلا بالرجوع الصادق إلى الله جل وعلا والاعتصام بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم والصدق الظاهر والباطل لدينها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا أمة الإسلام والقرآن أما آن لقلوب ميتة أن تحيا أما آن لنفوس مدبرة أن تقبل أما آن لمن كان ساهيا أن يتذكر أما آن لمن كان غارقا في القبائح أن يتعلق بسفينة النجاة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 فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تاقلون اللهم اجعلنا من المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من المتبعين لكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغذر لنا اللهم اغذر لنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم عظم في قلوبنا كتاب الله وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم من علينا بالاتباع اللهم من علينا بالاستقامة على هدي الكتاب والسنة اللهم يا الله إنا نسألك أن تتجاوز عنا اللهم تجاوز عنا اللهم تجاوز عنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين